أفتحرم هذا أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواه عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هليئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مطوفة وزوجناهم بحور نعيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كتب رهيهم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغوا فيها ولا تأثين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 فَنَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقانا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُو إِنَّهُ هُوَ الضَّرُّ رَحِيمٌ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنَسْيَانِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ أم يقولون شاعر نتردّب فيه عيد المنون؟ قلت ردّب فَإِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُتَرَدَّبِينَ